بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وثم أما بعد أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى عن ماذا نتكلم وعن من نتكلم وعن أي مواقف في حياة المصطفى روحي له الفدى عليه الصلاة والسلام عن صبره قبل البعثة وعن صبر أو عن صبره يوم أن كان رضيعا يفقد أغلى من تعود ومن اعتاد النظر إليه أمه ثم بعدها ينقل إلى أجواء جديدة لا يعرفها في بني سعد ثم التغير عليه الوجوب ثم بعدها بعد أن اعتاد على حليمة السعدية ويرجع مرة أخرى فتقطع قلب النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أبطاره وكلما أحب أحدا لما رجع إلى أمه واعتاذ عليها وأحس بحنانها ثم فجأة يفقدها فأي تخطيئ وأي ألم صبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أبطاره كل ما تعودت عيناه على أحد فقده ثم تموت تلك الأم ثم فجأة يرعاه ذاك الجد ثم يحب هذا الجد ثم يموت قل تقطع لكن الله سبحانه وتعالى شراح صدره ويسر عمره ورفع ذكره ثم بعدها نتكلم عن صدره عليه الصلاة والسلام على بداية الدعوة وعلى أذا قريش أم نتكلم عن صبره على أصحابه وهذا يجذبه والآخر يتكلم عليه والرابع يأتي يقول ما عدلت أم على أذى المشركين عليه وهم يقولون لهذا الساحر جاء الكاهن إن كاذا ليظلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها أم على أبو لهف الذي يأطارد النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان كاذب ويرجمه أم صبره في الطائف عن ماذا نتكلم أحبة الفضلاء نحن لم نأتي هنا لنسرد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الكل قد قرأ والكل, والكل قد علم من السيرة معلم مع القضية لماذا أتيت أنا وأنت والله ما أتينا نسرد قصة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عارك يا الصدر؟ لكن السؤال ما الذي أريده أنا وأنت من سيرة عليه الصلاة والسلام التي لو سميناها كلها سيرة في الصبر لاستحقت لا هذا الاسم صبرا في البعثة بعد البعثة قبل في بيته على على الناس في الجهاد في كل مكان صبر عليه الصلاة والسلام الذي يعنيني ويعنيك أخي الغالي وأخية الغالية كم عندنا من هذا الصبر الذي تحلى به عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى وأجل الكلام وأعظم الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنا لمن كان يرجو الله الخطاب كان للنبي عليه الصلاة والسلام في تصديره وتثبيته على الدعوة يقول الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر العزن من الرسل أمره أن يصبر كما صبر من كان قبله ثم أمرني وإياك, وإياك وخيتي أن نأخذ من هذه السيرة العطرة وتكون لنا أسرة حسنة حتى نلقى ربنا جل في علاه من هم أذو العزل من الرسل الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتخذهم قدوة فبهداهم مقتدر تتكلم عن إبراهيم عليه السلام ستلاحظ أن هناك أمر جمع بينهم كلهم أنهم كلهم صبروا ليس هذا فحسب بل هناك رسالة للجميع للمتكلم قبل السامة أنك أنك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 من كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام انظر كيف ينقلك من المحيط الذي كلفت به إلى أمور لم تكلف بها إذا أمروه وكلموه عشرة قبلي وأخذوا أجر من الله عز وجل أنا رقم 11 أبا أخذ أجر تعال عند كاتب في جريدة وقل له يا أخي أنت جالس تتعب نفسك وتكتب لن يقرأ الناس مقالك لن يقرأ الناس ما تطبع إيش بيقول لك؟ بيقول أجل خلاص بطلنا كتابة بيقول لا يا أخي أنا ما كلفت أن أراقب الناس يقرؤون وما يقرؤون أنا آخذ راتب على على كتابتي فسأكتب كتابتي فقط أنا أسلم عليها راتب وأنا أقول أخي الغالي لو جئت عند مدرس المدرسة وقلت يا أخي أنت تعبت نفسك تحضير وشرح وتدريس لكن من قال لك من قال لك أصلا أن الطلاب هذا ينجحون أو أنهم فاهمين الدرس يقول لك يا أخي أنا راتب على مجرد إعطاء الدرس والتحضير أنا ما أتقاضرات بي إذا نجحوا أو نقص راتبي صح؟ لماذا نفهم هذه الأمور في أعمال الدنيا وما نفهمها في أمور الآخرة لأجل هذا ستلاحظ في أذو العزم من الرسل جميعا والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم أنهم فعلوا ما أمر به يوم استنفذوا كل الطاقات اللي عندهم بلغهم الله عز وجل ما لا يستطيعهم فعلهم بسعهم والذي يستطيعون عليه يستطيعون ثم بلغهم مثالا من أول العزم من الرسل نوح عليه السلام تشعمية وخمسين سنة هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر ويصبر كما صبر. تسعمية وخمسين دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما انظر استنفاذ الطاقات اللي عنده كل ما يستطيع قال دعوت قومي ليلا ونهارا في عندنا أوقات غير ليل ونهار ما فيه يا ليل ونهار. في التسعمية وخمسين سنة نعم هذه فترة الدعوة فقط فلم يجدهم دعاء إلا في دعوة, في دعوة. وإني كلما دعوتهم يقول أني ما زلت أكرر لأن ما زلت مطالب أن أدعوهم لا أملك قلوبهم أنا, أنا لا أملك هداية الإعانة والتوفيق أنا أملك هداية الدلالة والإرشاد وأمرت بها ما أمرت بالتوفيق ولا أمرت أن أقلب أقلب قلوب الناس أفع أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فدعهم من الناس كل ما دع كل وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم أسبعين تكفي أن تسد الأذان ثنتين جعلوا أصابعهم كلها شوف الإعراض هذا ما رد عنه ما طلبت أنا بأن أزيل يده عن أذنه جعلوا أصابعهم في آذانهم يشير لهم ويشير استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم يأتي إلى أناس ويعلم لهم في مقام كما هذا الجمع المبارك ثم في هناك يحتاج أنه يسر لهم ويمسك فلان يتكلم معه مع هذا كله ما آمن معه إلاه إلا قليل هل هذه النتيجة التي توصل لها نوح عليه السلام القليل اللي آمنوا معه أكثر روايات 75 أو 70 رجل هل انقص في قدر نوح عليه السلام هل أنقص من مكانه ومنزلته كان من أولي العزل من الرسل لكن هذه النتائج ما تكفي إنه يكون من أولي العزل من الرسل فننزل مقامه لا لأنه فعل ما هو ما, ما, ما أنيط به أصلا أصلا وأنت افعل المطلوب منك والله ما تضبط شبابنا ونساءنا في الدعوة يا الله سبحانه وتعالى قالوا خلاص يا أخي الناس كلها ما عاد ما تسمع لا ليس عليك يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام فعل ما بوسعه في البيت يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني قد جاءني من العلم أنا هذا الذي كلفت به وأنت فأنا جاي أحاول والله سبحانه وتعالى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن صبر إبراهيم عليه السلام بدأ من بيتهم من أقرب الناس أبوه ويقول لئن لم تنتهي لأرجمنك أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا أطلع بر البيت ما ينتقم لنفسه قال ما دامك تطردني رد عليك لا لأن الله أدبهم قال وإن جاهدك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما في قضية الشرك لكن انتبه ترفع صوتك عليه هذا وهو يجاهدك في الشرك ما هو يقول ودني ولا يكرر عليك الكلمة كم مرة قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي خرج من البيت خلاص التجربة الأولى ما نفعت ما عد ندعوه الله عز وجل لا ذهب إلى قومه وأتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومه ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما سبحان الله قرآن يحرك مشاعرك يقول انظر لنفسك يخرج وينزل ويخرج. ويصعد أعطاك إياه من أولادك أمامك يتنفسون من تذكر إذا رأيت أنفاسهم يقول هؤلاء ينظرون لأصنام ما أعطتهم أنفاس ولا حركت أقدامهم ولا أمرضت قلوبهم ومع ذلك يعتزون أنهم يعبدون أصناما ويكتخرون ويعدنون يقولون نعبد أصناما ليس هذا فقط بل حتى نعتكف عنده، فنضل لها عاكفين ما أعطهم شيء صابرين عليها قال هل يسمعونكم إذ تدعون لأن له رب يسمع في الليل والنهار إذا قال يا رب أو ينفعونكم أو يضرون لا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إنهم دون لي إلا رب العالمين ماذا فعل لك الله سبحانه وتعالى؟ الذي خلق لي ستة لتر في الدم تجري في دمائي ودمائك الآن لو أراد الله أن يعرفني وإياك قدرها لفعل لن أتكلم عن الثلاثر من الدم سأتكلم عن مليليتر مكعب يعني أربع قطرات لن أتكلم عن اليوريا والكرياتينين والكريات البيضاء سأتكلم عن الكريات الحمراء فقط في كل أربع قطرات خمس مليون كرة حمراء لن أتكلم عن خمس مليون لو تدفع على كل واحدة ريال تدفع مع كل نبضة قلب خمسة مليون على أربع قطرات من الدم علشان الكريات الحمر بس الذي خلقني داخل كل كرة حمراء واحدة مئتين وسبعين مليون جزيء هيموجلوبين كان يموتون أولادك كلهم ما تسدد ولا ثاني مئتين وسبعين مليون في الكرة الوحدة مع كل جزيء هيموجلوبين وأن تتنفس الآن. يتعلق أربع ذرات أكسجين بكل جزئهم أقلوبين الله سبحانه وتعالى الذي أمرها ليس لي ولكن الأمر شيء في الكرة الحمر الوحدة أكثر من مليار وثلاثمائة مليون درة أكسجين يضخها قلبك إلى عينك فتراني الآن يضخها قلبي إلى لساني فأتكلم الآن فيقول إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني شف الدافع اللي عندهم للصبر أن ضبي يستاهل سبحانه وتعالى خلقني فهو يهديني وهو الذي يطعمني ما أكلت ولا شربت في حياتي إلا بفضله سبحانه وتعالى وهو وإذا مريضت فهو يشفيني وهو الذي يميتني ثم يحيني فهذا الصبر عند إبراهيم عليه السلام أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر في هذا الصبر بعدها بعد ما تستنفذ الطاقات اللي عندك الله سبحانه وتعالى كان ابراهيم عليه السلام انظر الدروس اللي ارسلها الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ابراهيم عليه السلام كان معرض ان أن يحرق في نار جهنم في نار جهنم لا في نار الدنيا يحرق قال اقتلوه او حرقوه وما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه ما الذي حصل فانجاه الله من النار ليه يقدر هو لا ما يقدر لكن هو فعل ما يكلف به فكفاها الله عز وجل ما لم يكلف به أنا ما يستطيع أطأط النار فإبراهيم عليه السلام عاش الكل يتوقع أن عاش طريدا شريدا ما عنده لا والله بل كان عزيزا وكريما وعنده من الذرية وجاء بعجل حنيف وجاء بعجل سمين هذه الآيات في القرآن لما يتعرض إبراهيم عليه السلام من قل العز الرسل لكل هذه المصائب أن قومه الدولة كلها تحكم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه في خيار ثالث لا الله يقول نعم هناك أمر ثالث فأنجاه الله من النار النبي عليه السلام استقبلها الرسائل أن رغم المخاطر ورغم أن الأمر كله لله إذا أراد الله أن ينجيه أن ينجى إبراهيم كريم وعنده أبناء ورفع الله ذكره وأعلى منزلته يوم أنفعل ما عليه هذا من جانب الآن إبراهيم عليه السلام الأعجب من هذا وقفة لطيفة جدا لي ولك أخي الغالي وأختي الغالية قول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حرف موطأ على القسم من المقصود فيه؟ كل خلق الله على السوجة مؤمن، كافر، فاسق، فاجر، الكل سيبتلى بإيش؟ بماذا؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذا البلاء لكل الناس ولا تبشر كل الناس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة في وقت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه تعال حبيبي الغالي اسأل نفسي وإياك سؤال لو أني أتيت وأعطيتك مليون ريال بدون حق لك فيها أعطيتك مليون ريال قلت لك خذ هذا المليون ثم أعطيتك مليون بعدها ثم أعطيتك مليون بعدها ثم أتيت بعد ثلاث أسابيع وأخطت منك عشر ريال تزعل تغضب علي تقول ما أعطاني شيء بتكون تدفع لك بتقول كل الملايين اصلا لك صح صح تقول اصلا كل الملايين للك انا مالي شيء والله لو كان عندي وعندك قلب لكان في وقت المصيبة ان نقول فقدت كلاك اقول لك وقلبك من حركه تقول لله عز وجل الله اللي حركه يقدر يأخذها نعم يأخذ الاربع صمامات اللي تنبض مئة وخمسة عشر اليوم ويجعل بدل ما هي مصيبة مصيبتين فانظر ماذا بقي عندك مثل ما نظرت للمليون والعشر ريال نظرت اللي بقي وقلت لا لو بغيت زيادة خذ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن كلنا أصلا لله عز وجل عندي خمسة من الولد أخذ واحد سبحانه لو شاء لأخذهم كلهم لو شاء ما أعطاني أحدهم أصلا من الله إنا لله وبعد كل هذا سيجازيني عليها يعني تخيل آخذ العشرة منك وأقول لك سأعطيك ترى لو رضيت على العشرة أبعطيك خمسة مليون تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم لا تقرأها إلا وقلبك حاضر أخي صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون للأسف أني بما حضرت من ضعف حضوري في المجالس الدعوية حتى أئمة المساجد حينما يقرأ هذا الآية يركع هنا ما يكمل الآية اللي بعدها ما الآية اللي بعدها إن الصفة والمروة من شحر لها علاقة باللي قبلها لها علاقة سأختصر لإجابة والله الذي لا إله غيره لو بحثت في كتاب الله من الفاتحة إلى الناس تبحث عن آية تناسب أن تكون بعدها الآية لن تجد إلا إن الصفا والمروة من الله. والله لو بحثت في كتاب الله من أول إلى آخر لن تجد آية تناسب أن تكون الآن تقال إلا أن الصفا والمروة من شعائين الله ومن الناس ممن سمعت يقول والله أنا أدخل جوف الصبر والبلاء والعطاء من الله عز وجل ثم فجأة أقرأ إن الصفا وروح بالي لعمرة وأنسى القضية ولا حسن ما لا علاقة تريد أن نتكلم عن العلاقة بينه يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله يريد أن يعيدك من أين جاء عندك الصفا والمروة من وين أتت أصلا كيف بدأت الصفا والمروة قصت بلاء وافقها صبر ورضى ثم جاءت العطاية البلاء خذه معي وارجع الآية كانت هاجر وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ثلاثة وذا نبلونكم بشيء من الخوف كانوا في وادي بنيان خوف والجوع ونقص من الأموال ما في أموال والثمرات وهذه غير اللي زرع والأنفس كانوا ثلاثة وظهر إبراهيم كم بقى اثنين كل هذه المصائب اجتمعت في الصفاء اجتمعت في أماكن غيرها لكن لما لبته قابل بالشكر ما خلد الله الذكر لكن هذه البلاءات لما اجتمعت وقامت هاجد رضي الله هاجة تقول يا إبراهيم لمن تتركنا بلاء شديد لمن تتركنا أحدنا يشوف وينظر لابنها الصغير رضيع يبكي ثم يتقطع قلبه الصيدلية جنبه يروح يجيب لحليب مع ذلك ما يتحمل ومن له ولد يعرف ماذا أقول ما يتحمل أنه يبكي ثم تتركها الآن يا إبراهيم عليه السلام لمن تتركنا لمن تتركنا ما رضيت بأن يتركهم لما قالت الله أمرك بهذا قال اللهم نعم قالت طيب لا. قالت إذن فلن يضيعنا فلن يضيعنا رجعت الأب صابر والأم صابرة ذهب إبراهيم عليه السلام والآيات كلها يقولها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أود يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ذهب قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة هدف مع البلاء وشدة البلاء يا ربي همي وهم أولادي أن يطيعوك ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم شوفوا الطلب لو أن إبراهيم عليه السلام ذهب للخباء لتسكن حول مكة كلها وأقنعهم قال أعطيكم ملايين الدنيا بس أرجوكم أتوسل أن تذهبوا إلى إلى إسماعيل وأمه تعطونهم ما بيذهبون والله ما يذهبون لكن يعلم إبراهيم من هو قادر سبحانه أن يجعل الناس كلها تأتي قال فاجعل لأنه لا أحد قادر على هذا إلا الله وما قال فاجعل أجساد قال فاجعل أفئدة خلي يا ربي يشتاق المكة الوادي الغيذي زرع إذا أراد الله شيء فعل إن ربك فعال لما يريد ثم بعدها البلاء والصبر تعال الآن وأنت في الصفا والمروى وتذكر ماذا ما ما تعني أولئك عليهم صلوات شوفوا البركات الآن هناك والثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء في الصيف والمتر أغلى متر في العالم عند مكة هذا الوادي اللي غير اللي زرع نعم فيقلب الله الدنيا بما فيها إذا كان مع هذا الصبر رضا لله, سبحان لله سبحانه وتعالى تأتيكم من فوائد الصبر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المثدون لماذا تذكر إبراهيم عليه السلام النعم وقال الذي خلقني ثم استعان بها على الصبر أنت حبيبي الغالي وأخت الغالية ما نصبر أحيانا على ناس تلقاك أحياناً تراجع في, في معاملة تقعد ساعتين ثلاث ساعات أقول لك يا أخي المعاملة هذه لك تقول لا ليست لي لفلان لي طيب يا أخي شمجلسك ثلاث ساعات عشان قال والله يستاهل الرجل وقف معي مرة فما بالك بالذي حركك وجعل كلاك تغسل 36 مرة في اليوم لأجل هذا ضرب الله سبحانه وتعالى لن نصبر ولن نثبت على هذا الدين إذا ما فقهنا كتاب رب العالمين سبحانه الذي أنزله الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لنثبت به فؤادك كتاب يصبر النبي عليه الصلاة والسلام ويصبرني وأياك أحبة الفضلاء إن كانت القضية هذه في رسول قد وعد بالجنان تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فما بالك مخلوق لم يرسل بل لم يرسل إليه لم ينزل إليه كتاب بل لم يكلف بشيء طائر جاء خبر في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعد بنه عذاب شديد أو لا أذبحنه أو لا يأتيني أو لا يأتيني بخبر يقين أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كت غير بعيد فقال أحط بما لم تحطم جاء الطير انظر لهذا الطير طير صغير لم يكلف قال فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم مستغرب كيف امرأة تملك رجال قال وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وإي وجدتها على أي حال وجدتها خل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون طيب أنت ما شأنك يسجدون للشمس وللقمر هل أرسلك الله رسول لا هل بعثك الله لا أرسلك لك كتاب لا أنزل لك مملك يحي إليك لا كلفك لا إذا ما الذي حملك ماذا تريد قال ألا يسجدون لله ماذا فعل لك الله عز وجل حتى تصبر وظاهب لسبأ وراجع وتعبان ومحترق قلبك لأجله ما الذي أعطاك إياه قال ألا يسجدوا لله الذي الذي ماذا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يقول نزل المطر وأخرج الكلى ثم والله ما شبعت إلا بفضلك كيف ما أدافع عن عشان حبتين قمح صبر على الدعوة رايح وجاي ويروح مرة ثانية عشان حبتين قمح وعش عز عليه أمر يغضب الله سبحانه وتعالى ولا يتكلم فيه كيف كل يوم آكل من فضله وأشرب ثم أرى ما يغذبه وأسك وأسكت قال ألا يستد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ثم يطلقها صرخة مدوية لكل من حضر من الإنس والجن والطير يقول الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تعالى اخذ دراسة تفصيلية إذا كان صبره على هالقضية ترى الهدهد لا يملك تغيير المنكر هو رأى منكر لكن ما يعرف كيف يغيره ما أحد يفهم في الدنيا هذه إلا سليمان فذهب وتصبر المشاوير والتعب ثم ذهب إلى سليمان ويتكلم وكأنك ترى نيات قلبه تتقطع مع الآيات ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأة السماوات والأرض تعرف هذا الهدهد لماذا اختار الله سبأ شوف الصبر ما هو بس تصبر على الدعوة إلى الله عز وجل بل تصبر على أمور تشتهيها نفسه نسيها ونسي حظه لما تذكر الله عز وجل لماذا اختار الله سبأ ها أحبتي لماذا الله اختار سبأ دعونا نفهم القرآن أحبتي اختار الله سبأ لحكمه وهو الحكيم سبحانه قال الله عز وجل يصف لك سبأ أنها كانت أجمل بقعة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية صفها لنا يا رب جنتان يقول هي جنان عن يمين وشمال وماذا يعنينا هذا أنها كانت جنان لأنك إذا أردت أن تشغل بان الهدهد عن أمر اجعله يرى أنهار وأشجار وثمار ينسى كل الدنيا لأن هذه حياتها أصل ماء يشرب منه وشجرة عليها عش إذا تبغى تغريه عن أمر اجعله رأى الموقف رأى هالمشاهد الخلابة كلها لكن لما رأى الله يعصى نسي كل شيء قال ما رأيت إلا أن الله يعصى وناس سافرت معي لأمريكا رجع يقولك عندهم وعندهم وعندهم وعندهم طيب دينهم ودينهم ما له علاقة دينهم هما كانوا شارك بفضله هو وبقوته وبحوله تعالوا ونظر إحساس هام الهدود. يصبر ثم يقول له سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين صدمة يا أخي. لو تقول واحد يا أخي والله أنا أبغى أن نشارك أو تجي مثلا عمر أتقو في السوق الفلاني في منكرات دعونا تكفون تتعاون معكم مع مكتب مثلًا دعوة ولا أي مكان إن نجيب أشرطة نوزعها ولا مطويات ولا ننشر الدعوة في هالمكان وتقولها يا أخي إنك أنت كذابة. الله ما عاد تسوي شيء صح تقول هذا جزائي لكن اللي يشتغل لله يقول ما عليش انا اشتغلت لله وارجو ما عند الله فلا يضرني النبي عليه الصلاة والسلام صدر وقد اودي اكثر مما اوديت فالهدهد ناسي حظه الان قل ما شئت يا سليمان عليك السلام صدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا يبغى لها صبر ثاني مرة اروح لسبع مرهانية انا ما عندي صحائف عاطها واحد من اللي عنده صحائف من بشر لا ما زالت حبتين القمح مؤثرة في قلبه يقول بروح برض رب العالمين عشان حبتين قمح وعده بجنة لا وعده بحسنة لا بس حبتين قمح بس اللقمة اللي ملأت جوفه في كل يوم ثم يذهب كم أسلم عليه له دولة سبأ. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الذين كانوا يسدون للشمس ما عاد يسدون للشمس صاروا يسدون لخالق الشمس سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وصلوا لله الذي خلقهم لكن للأسف أن هذه الدولة ادخلت وسجدوا لله لكن الهدهد ما عنده صحيفة تسجل فيها هذه الحسنات كلها أنا وأنت عندنا صحائف كم سجل فيها كم أسلم فيها الهدهد لا يستطيع أن يتكلم ولم يكلف ولم يرسل له ولم يقال له من أحسن قولا من من دعا إلى الله ولم يقال له من دعا إلى هدى أو خير كان له من الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا هذا السؤال حري أن نجيب عليه عشان حبتين قمح لو وعدها الله بجنة ايش بيسوي تعرف ماذا أعطى الله الهدهد أول أمر أنه ذكره في كتابه سبحانه أن الله سبحانه ذكر في كتابه العظيم جل في علاه يكفي شرف أي والله يكفي شرف الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ضربه مثل للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده قال انظروا إلى هذا الهدهد ذهب لأجل حبتين قمح ملأ الجوفة أنتم يا من وعدتم بجنة ماذا عساكم صانعون الأمر الثالث يقول أحد الصحابة نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن نقتل الهدهد أقتل أي طير إلا الهدهد أنت تقتله ليه اللي تكلم عن الدين وصابر وصابر ورابط واحد يحفظ الله الفصيلة كلها عشان وعد ووالله لو فعلت ورآني الله عز وجل وإياك نبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى نبلغ دين الله على هدى من الله وما علمته أنت مطالب بإبلاغه وإيصاله للناس بلغوا عني ولو آية إن كنت تعلمها على بصير على علم بلغها كيف يحفظ الله الهدهد في هالقضية كلها عشان واحد دافع عن الدين ولو دافعت أنا وأنت وكان أبوهما صالحا لأجل هذا هذه الآيات كلها كانت تثبت النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة والقرآن يحرك مشاعرك بنت من هنا ومن هناك تارة يذكر لك عن العزم من الرسل كيف صبروا وكيف كانت النتائج كل المخاطر كانت ضدهم كل الأمور كانت ضدهم ومع ذلك ينجيهم الله سبحانه وتعالى ثم يحرك مشاعرك من قضية مخلوق لم يعط ولم ولم يكلف لكنه حمل هم الدين ثم يحرك مشاعرك بكلمات أطلقتها تلك القلوب قلوب الكفار لما قالوا واسمع لما قالوا بقلبك يقول الله عز وجل وانطلق الملأ منهم وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا يتواصون بالصبر على إيش أنمشوا واصبروا على آلهتكم أصبروا على الأحجار ودافعوا عن الأحجار وتحملوا يروحوا لها بتاء طارد النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول إنه كاذب إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم الحكيم فقال الله عز وجل عنهم عشان أحجار قاموا وانطلقوا ما ما قال مشوا منطلقين امشوا واصبروا على آليتكم إن هذا لشيء يراد يقولون ترى النبي عليه الصلاة والسلام خطط عليكم يقلب دينكم ويخليكم مع التسدون لهذا الأحجار هذا صبرهم على أحجار ثم يقول لك قلبك إذا كان هذه همتهم وانطلاق وتواصل صبر على باطل وعلى أحجار فكيف لا أصبر على دين الواحد القهار سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل عنهم من ومن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يذكر آلهتكم يقول استحقار يقول هذا الذي يذكر آلهتكم يقول رد عليهم الله وهم بذكر الرحمن وهم بذكر الرحمن هم كافرون هو كافر بالرحمن ما استنكر على نفسه لكن استنكر على من يطيع الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن يتخذونك إلا هزوا. يستهزون بالنبي عليه الصلاة والسلام. والواحد فينا والله والله أخاف. ألتزم يستهزؤون فيني. هل أنت وأنا أكرم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. وما دام ارتضى الله عز وجل للرسل ولقد استهزئ بأعلى طبقة في الكون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فليستهزئ. ما دام أرضي الله عز وجل إن صح لنك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب فكل الذي فوق التراب تراب قال الله سبحانه وتعالى إن يتخذونك إلا هزوة أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لأجل هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان مقتنع بالدين وكثير من الناس مقتنعين بالدين لكن ما عنده الجرأة وعنده خور في نفسه وخوف لا مبرر له الله حرم من الجنة يوضع تحت قدمين جمرتان يغلي منهما دماغا أسأل الله لي ولكم العافية من عذاب الدنيا والآخرة هذا ليه يقول ولقد علمت يقول عمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا طيب ليه ما تدخله لولا الملامة أخاف هالسؤولني يقولون يا الله ها اتبع الدين لولا الملامة أو حذار مسبة لو جتني سماح بذاك مبينا وما نفع من ترك الدين لأجلهم ما نفعوا لا قدموه ولا والله بل أخره تعال وانظر حبيب الغالي وأخت الغالية كيف كان يصبر النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الثبات والصبر ليس من عنده يقول الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك عن القرآن لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا بيرضون عن هذا الدين العصري هذا الإنسان الكويس اللي ما شاء الله عليه كذا الدين يا أخي لا تقولوا نصل في جماعة لا يا أخي الدين يسر الدين يسر لكن ليس بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل في علاه وإن كانوا يفتنونك على الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا أنا لم أكلف برضى الناس على رضى رب العالمين سبحانه وتعالى لا بد أن نعرف نطاق ما كلفنا به أحبة الفضلاء انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها ولولا أن ثبتناك الثبات من وين؟ فاهم النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الله لولا أن ثبت لأني أنا وأنت لن نثبت ولن نصب على الدين بأنفسنا لا حود لنا ولا قوة إلا بالله ولو نا ثبتنا كل قد كت تركن إليهم إيش شيئا كثيرا لا شيئا قليلا هذا التنازل الذي ليس من حقك لأن الدين ليس لي ولك الدين لله عز وجل هذا التنازل ثمنه إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب في ممات لمحمد عليه الصلاة والسلام وحاشاه الله لو ركن إليهم شيئا قليلا لكن حاشه عليه الصلاة والسلام فصار بعد النبي عليه الصلاة والسلام شوف كيف يحرك القرآن مشاعرك صار النبي عليه الصلاة والسلام من ذاك اليوم أكثر دعاءه يا مقلب القلوب والأبصار هبت قلوبنا على دينك تعالوا منظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حين يسمع عن موسى عليه السلام موسى يواجه في القرآن مواجهات شديدة وينقل الله سبحانه وتعالى هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قل لي كيف كان يستقبل النبي عليه الصلاة والسلام بدأك القلب الطاهر هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما ذهب إلى طرعون والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن موسى خدمت عليه الصلاة والسلام وللنبي عليه السلام ثم لقومه لي ولك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال ربي شرح لي صدري الآن أمر ستمر به يا محمد أبي أنت وأمي عليك الصلاة والسلام لكن انظر كل العثم من الرسل كانت عندهم نفس المخاوف ونفس المواجهات ونفس قضايا التي تحتاج صبر قال أرسلناه إلى فرعون الطاغية المتجبر في الأرض ومع ذلك يذهب موسى ما هو بشر قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري قام بالهل الطاغية وحل العقدة باللساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع جبريل يأتلو هذه الآيات ماذا فعل به الله سبحانه وتعالى هل ثم يقول الله عز وجل قد أوتيت سؤلك يا موسى كل الأمور لسبق ذكرها هي لك لكن انظر يقول الله عز وجل مذكرا موسى عليه السلام في وقتها ومذكر لي ولك وللنبي عليه الصلاة والسلام قبلنا جميعا يقول الله سبحانه ولقد اتي لقد اتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى الان انت بقوتك تريد ان تدخل الى فرعون وتخرج سالما قد ادخلناك وانت ضعيفا لا تملك لنفسك حراكا ولا دفاعا ولقد منلنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقض فيه انظروا حبيبي الغالي واسمعي أخي الغالية الكلمات اقض فيه كلمة قوية ما قال ضعيه في التابوت قال اقض فيه يا ربي هذا عليه السلام رسولك أضعف وهو رضيع أن يتحمل أن يلقى في التابوت الله يا جماعة اللي يريد أن يجرب تقدر تسقط ابنك من ارتفاع متر ما هو تقذفه اسقاط فقط تتركه يسقط بهالجمجم الضعيفة الهشة تفقده باشرة لكن انظر ماذا يريد الله سبحانه ان يوصل الينا قال الله سبحانه اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ما قال ضعيه في اليم فليلقه اليم بالساحل سبحان الله هذا اذا خفت عليه اجل لو ما خفت عليه يسويه هذا الآن يخفت عليه أقضف في التابوت وأقضف في اليم ويلقه اليم بالساحل ثم الرابعة يأخذه عدو لي وعدو الله الذي خفتم منه سأدخله في بيته وإن كان قادر أن يفعل شيء من تلقاء نفسه لم آذن به فليفعل ما أعلم الله ما أعلم الله أربع محطات كفيلة أنت تقتل موسى من أول ما يرمى في التبوت ومع ذلك يقول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني رجع أهل ولا إلى الأن رجع أهل أمه فرجعناك إلى أمك وفرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن موسى عليه السلام فهم الآن ما دام من الجاني وأنا رضيع وهو يبحث عني ليقتلني إذن الآن أنا أقوى ومعي رسالة ربي سبحانه وتعالى فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد يملك نفع على ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى لأجل هذا لما فهمها من أولو العزم من الرسل من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله قالها ابن عباس يريد أن يعلم الناس أن لا يخافوا من أحد قال يا غلام احفظ الله كما حفظ موسى الله فحفظه الله عز وجل الله كما حفظ الله إبراهيم فحفظه الله سبحانه وتعالى احفظ الله كما حفظ الله نوح عليه السلام فحفظه الله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله ستواجه نعم ستواجه من دول الكفر نعم كما وجه فرعون كما وجه موسى من قبل فرعون تعرف ماذا يقول موسى فرعون لموسى يقول لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت يعني تراها معروفة فعلتك سبحان الله جريمتك ما منساها ايش جريمتك كم إحصائية القتلى واحد واللي يلقي الاتهامات كم إحصائية القتلى عنده ملايين شفت سياسة فرعون سأقتل منك اللي نبغى لكن أنت لا تقتل ولا واحد وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بسم الله عليك المسلم وأنت مسلم يا فرعون لاحظ تقلب طيب وقال فرعون دروني أقتل موسى واليد عربه ليه تقتله قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا بيفسد الدنيا كلها طيب هذا بيفسد الدنيا كلها عشان قتل واحد أنت قتلت ملايين ما ما تقيين نفسك؟ قال ما أريكم إلا ما أرى ولا ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أبغضيكم إلا كل خير. كذب والله. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن يصبر لأن سيواجه بأن ساحر وأن مجنون وأن يريد أن يسفي عالهتنا. هذا الذي استفاده النبي عليه الصلاة والسلام من سيرة أولي العزم من الرسل لا بد أن نستفيده نحن من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي علمنا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بعد توفيق الله سبحانه تعالى وانظر إلى نوح لما استنفذ الطاقات كلها استنفذ الطاقات كلها ثم قال ربي فقال إني فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر هذا ما يقدر عليها لكنه سوى اللي يقدر عليه ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أني مطلوب مني أن أفهم ما كلفت به حتى أصبر على ذي رب العالمين منوح عليه السلام ما ليس عنده القدرة أن يفتح باب السماء ولا أن يفجر الأرض يقول الله فجرنا الأرض عيونه ما قال فجرنا عيون الأرض قال فجرنا الأرض عيونه واتخذتك الماء على أمر قد قدر وحملناه ما قال حملته شوف التوحيد ما قال حملته السفينة هي كلها الواح وجسور أصلا لكن الذي حملها الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا كيف يا ربي سبحانك ما أعظمك نعم ما كل الناس تغرق إلا نوح ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل فهم النبي عليه الصلاة والسلام أني أصبر على ما كلفت به حتى يبلغني الله عز وجل ما لا أكلف به خرج موسى عليه السلام مطرودا خائف أن يترقب ثم رجع أرجعه الله ملكا صح انظر ماذا فعل الصبر في قلوب العزم من الرسل لما خرج بعد أن نصره الله سبحانه وتعالى أمام السحرة جلس يصف لك الله المشهد كأنك تراه وكأنك تسمع بالصوت والصورة يقول الله سبحانه وتعالى فلما تراء الجمعان شوف الناس اللي ما تصبر قال أصحاب موسى إنا لمدركون وردتنا أنت كنا عندهم طيب كنتم من أول يؤذيكم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا طيب لكن قلوب تعويتنا ما تصبر لله عز وجل تصبر على الإهانة تصبر على الذنب لكن أصبر في سبيل الله لا معنبي قال الله عز وجلهم قالوا إنا لمدركون من أسوأ الحالات في الدنيا التي تواجه حينما يخذلك أقرب الناس لك حينما يخذلك عدوك هذا ليس ليس بغريب لكن حينما يخذلك من معك أن معك كلهم القلوب خرج ما فيها من قلة يقين وقلة إيمان قالوا إنا لمدركون لو جعلت نغسل لهم ملابسهم وثيابهم أحسن طيب كان يقتل أبنائكم ويستحي نسائكم قال كلا شوف الآية كيف يسمعها النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل قال كلا إن معي ربي سيهديني كيف يهديك وين أسلحتك وين دباباتك وين قال ما عندي أنا عندي رب العالمين سيخلصني من هذه أنا فعلت لكل افتباه هذا لم أكلف به وما أقدر أنا أسوي شيء قال الله عز وجل قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك وما تفعل يا رب عصا في بحر حمل أطنان من البواخر والأخشاب عصا لن تفعل العصا سيفعل الله ما فعلت سفينة نوح فعل الله سبحانه وتعالى لكن لابد أنها استنفذت الطاقات اللي, عند... اللي عندهم قال فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ثم نجا موسى عليه السلام ومع سبحانك ربنا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام نعم نصبر ضاقت عليه الدنيا ضاقت حتى جاء في بكان ضيق رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق خلقه رب العالمين يكون يوم الأيام في غار قد انطوى في ذاك الغار مع صاحبه أبو بكر رضي الله عنه الصديق ومع ذلك ما زال الظن بالله لأنه كما أوذي من قبله وصبر لا تحزن لا تحزن إن الله معنا كيف لا أحزن وهم أن آم سيوفهم مجرد وسيقطعون تقطيعه قال لا تحسن إن الله معنا ما ظنوك الله طالفهما عند قضية أن يصبر لأن الله سبحانه وتعالى إذا تعلمنا الصبر من النبي عليه الصلاة والسلام تجد عندك طاقة لاستيعاب المشاكل اللي تكون في الدنيا بل والله العظيم يأسر لك الله سبحانه وتعالى من الأمور ما لا تدرك يكفينا أن الله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لأجل هذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الوحيد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام اللي جرب جميع المشاكل أنت يتيم يصلح يكون قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام أنت فقير ما عندك تأكل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول أبو رحمه الله يقول ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم المدينة من بر طعام بر حتى لقي ربها ما شبع من بر فأنت فقير يصلح قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه الحجر من الجوع طيب أنت ملك يصلح قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ملك أنت متزوج وحده يصلح أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوتك متزوج أربع يصلح حسن قدوتك ومعه يصل عليه الصلاة والسلام في التعامل صبر في كل المواطن أنت كل ما شيء فقير غني جرب أن يكون بجميع الحالات الظروف الصعبة كلها مرت على النبي عليه الصلاة والسلام يفقد أقرب الناس له وهذه إشارة قوية جدا لكل من يسمعني الآن إذا ضاقت عليك وأبعد الله سبحانه وتعالى عنك المعين من البشر فاعلم أنه سيتولاك إن صبرت واتقيت لما أراد الله أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام النصر العظيم ابتلي بموت خديجة الأمان اللي كان يحسه في البيت معه موجود وصبر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام تصبر صبرا جميلا تخيل يدخل كان التواسيه فجأة ينظر في غفتها ما في أحد كان عمه يواسيه ثم فجأة يفد عمه شوه الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر ثم فجأة يطرد ويذهب لأهل الطائف ثم يرد ويرد أهل الطائف ويرجع يقول ما مر بي يوم مثل ذاك اليوم يوم أنطردني قومك يقول لعائشة رضي الله عنه فعرضت نفسي إلى بني عبد يا ليل بن كلال فلم يجبني إلى ما طلبت ثم رجعت مغموما على وجهي ولم أفق إلا وأنا بقرن التعالف يوم ذهبت المساعدات البشرية وما كان له عليه الصلاة سلام أرسل قال لم أفق إلا بشحابة وإذ بجبريل يسلم عليه ويقول هذا ملك الجبال ما عندك أحد يساعدك جبنالك واحد أحشم من مئة ألف رجل إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين هو ما بقتل الناس هو كلف بأمر أن يدعو الناس إلى دين رب العالمين قال كلا إني لأرجو الله شوف الصبر أرجو الله أنا ما أنسى همي ووظيفتي الأساسية إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده خرج من أصلابهم من يعبد الله وحده سبحانه حبيب الغالي وأخت الغالية حتى نلملم هذا شتات من أقوى ما يثبتنا وإياكم على الصبر أن نستعين بالله ولأجل هذا من أنواع الصبر واصبر وما صبرك إلا بالله وهذا يأتي في باب الاستعانة والاستعانة وسيلة موصلة إلى مرحلة أعلى منها وهي الصبر لله وهي العبادة وهي الإخلاص فأنت لن تصبر إلا بالله من يتصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله إذا فقدت طفل لك تذكر محمد عليه الصلاة والسلام وهو يمسك بإبراهيم وقلبه أرحم بأبنه منا جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومع ذلك يمسك ابنه ثم تنزل دمعته لما تقع قعتوح إبراهيم ابن, ابن النبي عليه الصلاة والسلام فادت روحه بين يديه والنبي عليه الصلاة والسلام الموقف ليس بسيطا وليس سهلا أحبتي تخيل لو أحد أبنائك اليوم تمسك ويدقق يديك ثم تنزل دمعة فيسأل عبد من العون ما هذا يا رسول الله تبكي قال إنها رحمة إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن لله وإنا إليه راجعون فمتى تأسينا بسنته واتبعنا أمره نهتدي لأحسن الأخلاق وإن تطيعوه تهتدوا فالصبر وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتقوى اجمعها كلها كل منها سيوصلك إلى أمر الصبر إذا صبرت وقلت إن لله وإنا إليه راجعون خذ العطايا الصلوات من ربك رحمة ثم أولئك هم المهتدون هناك صبر مع تقوى إن تصبر وتتقوا ويقول الله سبحانه وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين رفعك إلى درجة الإحسان سأختم بموقف رأيت في المستشفى الذي أعمل فيه درس عملي للتأسي بجنة النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان له طفلة عندنا اسمها لما عمرها ثمان سنوات عندها عضلة القلب ضعيفة جدا اللون أزرق لا يا جماعة إني أنا لست أب لست أبا لها وإذا رأيتها يتقطع قلبي أقول لو كيف أبوها يشوفها بالطريقة هذه ومعها أمها تشوفها والله تراها ترحمها يتقطع قلبك عيون صفر والكبد فشلت لأن القلب ضعيف الرئة محتقنة ما يخرج ما ترى إلا الدم لأن القلب لا يضخ الدم اللي فيه فيبدأ الدم يتراجع للكلى وفشلت الكلى والقلب فشل والرئة فشلت والكبد فشلت فتغير كل ما فيها يأتي والله يا جماعة دخل علينا في أشد عليكم في أشد الحالات لما وقف قلبها توقف قلبها وبدأنا نفعل نعمل نعاش لها نعاش أحد فوق صدرها يضغط على القلب حتى يضخ الدم المخ والرئة والثاني هناك على جهاز التنفس يعطيها أنفاس والرابع هناك يعطيها أدوية قابضة للشرايين ومقوية للقلب والأب والأم هناك في الخلف وراء الستار والله يا جماعة إن الأب ينظر ثم يرجع ويقول للأم يا أمي لما لا تنسين، والله ما ندري إيش يعني لا تنسين، يا أمي لما لا تنسين، ما ندري إيش معنى لا تنسين، ثم يرجع وينظر لبنته ويقول الحمد لله، ويرجع يقول يا أمي لما لا تنسين، ويرجع بالثالثة والثانية يا أمي لما لا تنسين، ثم بعدها لما يعني انتهت واستنفلت طاقات البشر 40 دقيقة إلى 45 دقيقة قلنا القلب متوقف ولم يستجيب ولم يستجيب إلا عن شاء الله وانتهت القضية والله العظيم التفت على زوجته قال يا أم لما لا تنسين احمد الله عز وجل ثم خر عند السرير ساجدا لله اللهم لك الحمد رضينا عنك فرض عنا تنظر للمرأة تسجد جنبه اللهم إنا رضينا فرض عنا أسأله ويسأله الأخوان إيش كما قال بعسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى الدرس هز المستشفى كله يقول إني أقولها لا تنسين ثمان سنوات وهو سبحانه يحرك قلبها ومتعنبها لا تنسينها اللحظة لله عز وجل أوقف قلبها نسين الثمان سنوات يقول لا تنسين الثمان سنوات ليس لنا أصلا حق في ثانية وحدة ولكن متعنا الله وأعطانا أياها ثمان سنوات يا أم, يا, أم يا أم لما لا تنسين أن فيه ملائكة تسمع ما نقول وسترجع إلى رب العالمين وإما أن تقول حمدك واسترجع وإلا أن تقول جزع وفي النهاية لن يقدم هذا في حياتها شيء إنما الصبر عند الصمة الأولى الصبر أحبة الفضلاء الذي علمناه رسول الله عليه الصلاة والسلام صبر اختياري وصبر اضطلاري فلنصبر الصبر الاضطلاري الاختياري هو أغلى وأعظم صبر الاضطلاري مرض لا بد أن تصبر أو لن يتغير شيء مات لك أحد لن يتغير شيء لكن الصبر الذي باختيارك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أشياء كثير أقلها أن يأمر ملك الجبال فينهي قريش اللي عذبته وينهي آل الطائف ومع ذلك صبر باختياره لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى ونحن نريد ما عند الله سبحانه وتعالى فخلاصة الموضوع كله أن أفعل وتفعل ما بوسعي ووسعك وأصبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من قبلك واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وأصبر فإن وما صبرك إلا بالله واصبر صبرا جميلا فوالله الذي لا إله هو سيكون الجزاء أنك توفى أجرك بغير حساب إذا لقيت الله ولا أحد يوفى ولا أحد يعلم للصبر أجرا إلا الله سبحانه وتعالى ولم يخبر به أحد من عباده اللهم اجعلنا يا رب من الصابرين في سبيلك اللهم اجعلنا من الصابرين في سبيلك اللهم إنك ذكرت مزية لو لم يتكن إلا هي لكفتنا أنك أنت مع الصابرين اللهم فكن معنا فمن كنت معه فلا يضره من كان ضده اللهم يا رب الأرباب يوم تجمع الأولين والآخرين فحرم وجه ووجوههم النار اللهم كما بأن جمعتني بإخوة لي هنا وأخوات فوق هذا الفرش اللهم شرقني برؤيتهم أخرى تحت العرش اللهم إنك تعلم أن في صدور أحبة هؤلاء وأخواتي أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا فاطل الأرض والسماوات اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم مجلسهم هذا إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة قدير وإنك يا رب العالمين قادر أن تسعد هذه الوجوه اللهم لا تفرقها إلا وقد كتبتها مع سعداء الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين ووفق كل من قام على هذا اللقاء واشكر يا رب سعيه اللهم اجمع كلمته ولا الأمور للمسلمين وشعوبهم يا رب على البر والتقوى وعلى ما تحب وترضى اللهم يا رب ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم أصلح لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه اللهم خذ بنواصيه من البر والتقوى اللهم يا ربي إنا صبرنا في هذه الساعة نرجو ما عندك اللهم لا تردنا خائبين وأصلي وأسلم على أشرة ونوطئة قدمه الترابع أبي وأمي واجزاكم الله عليك.